يا زمان ما اني غثه في الحياه زمان اضروقان زمان ضاري زمان شحالويه تغمر خسنت عشقت <تصفيق> شنجتن اتحاسبت عقبت نهارا ندور نتحب غصبح نتملا غوزين نهار عقر غش حالويه وهار تغذي <تصفيق> حنجرين ونزار دتشه تغذي <تصفيق> العيب تزار شنجتن تغني خسنت مرشن من تقن ما مش تقنزار انتي مغارين ويجب أن يكون هناك أساسي ويجب أن يكون هناك أساسي أما أم سيزريت أما سيسيوركيس ويسيش نش دي سنين أمشتكي بومبوب أمشتكي دين نس إسم النسطور ويسيشتكي دين نسان هاي خاص غاتذت أما ممشتكي دوذ مرة الوالدين نغذي حار شون الجحن ليش سنة نفسي ثمانسن وثانسي خطار وانسن تو هذا دومي ديت تسي تذكشانو جي شانو شون جو تسريدا سي هو مبريت حنحين ها ها ها في مغارين دي هداك خنت اثنين قارس بابا مانوني غييعذب عاد يادغواني غادي يادغوا تنقرب غاس غزق يرزاد هذاوي قراسي دي واي قش ما مني مليح فغمني بركين نافع الحياء وش يعقر تو غيما مروسين دغاشن مغارين تيجي تيجيراثين خشب فاميليا وادج بو فاميليا المهم غاد داس نشاط مغارين تو تست غالي غوخم فقاري شوف بقى كيديثي مغارين اقش غنخد تعددني غتفغرني غجزار تو غيمش تقود خيسي سمي دن تو قاريش ما راه خسله ت فيا تراجيدي بارش وتو غي تري مدنائك مرحش بديه ده ثرقة فنتيم غارين نقدر نقدر ريم مش أتفقزيد بارش نهارا تزن دراكينوجيم تزن فقط سد جمد وإيش كسوه لا لا لازم غيره سد جرد سميد دي. زمان عقرب ومن بعد ذلك؟ من تقول؟ لا تقول أنك رزاق وعنبوب تشناس يواريز مني سوارة تشناس واريز مني أرحمه يعذو هذه سأكمل التبرد نصن نارا ومن نافع الحيا ورقبه دوران غيضان دور بوانت مغالين قاعدة القندق قاعدة وقند مغالا تشناس شوما ريز السنية منيج منيج لا يتجيبا لا يتجيبا لا تزانت برداء ريزان زمان توقع خاس بيسنع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 مس مشي داك كور مسكين صرف راح في الطاو يفرح الدكوري تحبه ياكوا غتندي تستازري الصاغ مجلن الحبوره تسنتات نباريد الناضوري ذيريه منس رشيد الناضوري اميمون سعيد رعاتنا العود الدربوقا قدوح مشي تغي ما يطيح غا يطيح غا ماني تضري تقبريت وتجي غا هوان تدار ما نصرين يطيح غشن يتجد تدعت من يستم زياد سكترت ما يتحبها حرامت النيق عندك كولا يتحبك يسرت تدع والتفتح فضر الله وراثة تفضيح فضر الله وراء مرمي التريدي هدعت مرمي التاحاتين ويسم الذي يبريذن منيستك ويسم النس انتعب واتيستي ودغماريخ ساسي سبيين بالله بالله قيتخسيت منيستك يتاحيج ممعيج نتقبيت نتذرين يتاخذ أغام ممو نتذرين اسمونا ثيذرين مانا النواش نواش بشاست النيت مانا نواشا تيذرين <تصفيق> تيذرين ايطاح اسمونا ثيذرين ويطاح يتويدو شماستام الزيانت ويكي الشاسي قارس اغام رحوك شاسي قارس كشاسي ووجيه لكيسي السيورني اغام رحوك شديد حنجعثين ديها وشيت غيمنتين نفعلي شو مفرين نغذي شوخ الشاب وميميس كده حنجع التام الزيانت الحكمة كي مثلا نوماس دايس الحكمة إيميس توقع <تصفيق> ما نزلين يودن احرم ضم زيانا كتحرنت مني تموكيانا قانس نعيشا نحاس جانا كتحرنت مني مشا ما نزلين تحرنت عادي نورمال خزاومي قان شوين ان اميميس تجيش لون عارق ما نقيمهاكم الدكرينو ايش بالتليفون ايكتج النوم راضي لغاج انتحرنت قالوا السلام عليكم الناس عليكم السلام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 ثمانين غانق <تصفيق> الحيوانات وتنق <تصفيق> وتنقارد <تصفيق> العادات تقاليد <تصفيق> رح شو ما غادي دور الشيطان ما دي او دي اسماء يدور راه حشومه في القرب ايوا تجيبوا الحياه النافع ورقبي دور غيضان